بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى لارا ذات لهب DEE DEE